حصريا على اتصالات ميوزك يا ابو ما تزودهاش ده انا راسي شغالة اعقل بلاش يا ابو ما تزودهاش ده انا راسي شغالة اعقل بلاش ده انا وديك البحر وجيبك وانت ما تدرعش ايه على اتصالات ميوزيك جنن م بتاع يا الرجال براسي البحر واجيبك وانت ما تدرعش على اتصالات ميوزك